وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 واذکروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا 117. ونكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله